مَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَا رَأَفْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمُ الطَّائِرَةُ مِنَ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 لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بَعْدِ بعد ذلك وأصلحوا فإن إن الله غفور رحيم والذين يضمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شروا لكم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 يُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ خَيْرٌ وَقَالُوا آذَانُكُمْ مُبِينٌ لَوْلَا دَاعُ عَلَيْهِ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا نَحْنُ لَهُونَ لَنَا أن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 ويعلمون أن الله هو الحق المبين القبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم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 إِلَّا لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ طَالَ لَكُمْ جُهْدٌ فَأَذْنًا وَأَذَنَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بقمورهن على ديوبهن ولا يبدين زينتهن الا لذهبهن او ابائهن او اباء اعلتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء اِصْوَالِينَ أو, أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخْرَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا ملكت اَوِ السَّابِعَيْنِ غَيْرِ أُولِي الْأَذَةِ مِنَ الْجِدَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى أَعْرَاطِ نِسَاءٍ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُسِينُ مِنْ زِينَتِهِنَّ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 والله آشع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤليهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البضاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درزي ينقد من شجرة مباركة ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شخصية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لَمْ تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال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 والله يرزك من يشاء بوير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللذي يغشاه موج من فوقه سحاب ويغشاه موج من فوقه سحاب ظُلُماتٌ بَأضْوَاءٍ فَأَضَاءَ بَعْضٌ إِذَا أَخَذَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَن الله يتبح له من في السماوات والأرض والخير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحة والله عليم بما يفعلون ولله الملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَسْقُطُ مِنْ فَوْقِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برد يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع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 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الثعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يقافون أن يحيث الله عليهم ورسولهم بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطالنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليفردون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا مَا ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ وَعدَ اللهَّينَ عملَلوا مِنْ كُم وَمِلوا الصَّانِحاتِلَ يَستَقْنِفًاَّهُم فِي الأقْضِكَ مْتَفَفَ الذيينَ مِنْ قَابنم وَلََا يُومَسًْاَّ لَم دينَهُم الذي أُتَبَ لَهُم وَلَا يُبَددِلًا النَّم مِن دَعْدِقَوا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 وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ مِّن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 بَعْضكُمْ على بَعضٍ كَذَانكَ يبَيِّينوا الللههُ لَكُمآي واللهَّهُ عَم حَكم وَإذاابَلَ وَالأَطثالُوا مِن كُم الْشُلُ مَ فَلْ يَسأزن كَمَ السَّأْذَن الَّينَ مِن قَبنِهِم كَذَالٍ كَ يبَيّنوا الللههُ والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يضجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن فيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفقن خير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 أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أقواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماسكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أقوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملثتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أن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 إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوافا فليحذر الذين يخالفون عن أمده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 والله بين كل شيء علي